كلا لا وذر الى ربك يوم اذن المستقب ينبؤ الانسان يوم اذن بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذيره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 وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باثرة تظن أن يفعل بها فاخرة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 117. ثم كان علقة فخلق فسوا 118. فجعل منه الزوجين الزكر والأنسى 119. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى